「あなたの手話を聞いてください。 قامت قد قامت الصلاه ة قَدْ الله م ت ا ص ا ا ة ل ل اكبر الله اكبر لا اله الا الله استووا اقيموا صفوفكم وسدوا الخلل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 الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أ م ا يشركون امن أم خلق السماوات والارض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 ما كان لكم أ ن تنبتوا شجرها أ إ ل ه مع الله بل هم قوم يعدلون أ م ن جعل ا ل أ ر ض قرارا وجعل خلالها أ ن ه ا ر ا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أ اله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون امن أم امن أم يجيب ا ل م ط ر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء, ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ا ل أ ر ض أإله مع الله مع قليلا ما تذكرون الله أ ك ب ر سمع الله م ن ح م د ربنا ولك الحمد موسوعه ا ل ن ا ب ل س للعلوم ا ل ل ه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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن أ م ن يهديكم في ظلمات البر والبحر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 ومن ََ يرزقكم َُُُْ من َِ السماء ََّ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض َِ إ ِ ل َ ه مع ََ الله َِّ قل ُْ هاتوا َ برهانكم ََُْ إ ِ ن كنتم ُُْْ صادقين ََِِ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 「さあここまでの時間を追ってきました」